يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم هو الذي بات في الأمعين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمه الكتاب والحكمة والمكان وقبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه Yhteistyössä ولا يتمنون يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاه من يوم الجمعه فاسعوا إلى ذكر الله يا ايها الذين امنوا اذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا واذكروا الله ك Allahu خير al الحمد Alhamdulillahi العالمين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أمين إذا جاءت Allahu yâlamu innaka lrasulu, Allahu yashhadu innaluna fi لأنهم خشوا مسندة يحسبون كل صيحة عليهم قموا العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنا يفكون وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول سواء عليهم أسدوا لهم أم لم تسدو في لهم لي قولون لا يرجعنا إلى المدينة لا يخرجن الأعز منها الأذل وللله قبله يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخبرتني فيقول ربي لولا أخبرتني إذا أجنهم قريبا فأصدق فأصدق